الإسلام ديننا الخالد والكون هو وطننا نحن المؤمنين والكعبة قبلتنا منها قاد محمد الركبة لعزتنا حتى طاولنا النجم برفعتنا وأضحا شعار المجد لملتنا فهل يكون لنا في الغرب صدر من همتنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نون عددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا جميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا قضح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا قضح الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد أذن الروح له سكنا الكون يسهل ولا تمحى التهلس قائم سأددنا ندف الأرض مساجدنا والبيت الأول قابتنا. ليكن نحفظه لحياه الروح ويحفظنا على مل الاسلام على الايام شعار المجد, شعار, المجد شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد له سكنا. اضحى الاسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في التهل صفائف سؤدنا وليد في الأرض مساجدنا والبيت الأول قعبتنا قولوا لسماء الكون لقد طولنا النجم بلفعتنا وذان المسلم كان له في الغرب صدا من همتنا قلوا لسماء الكون لقد قولنا النجم برفعتنا وذان المسلم كان له في الغرب صدا من همتنا في الغرب صدا من همتنا في الغرب صدا من همتنا وقح لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤد اليد في الارض مساجدنا والبيت الاول تعبتنا يا اهل النور من الحرمين ويا ابي لا شريعتنا غوط الاسلام ودعته الحرمين ويا بيهاد شريعتنا رض الإسلام ودوحته في أرض روى هادمنا في أرض روى هادمنا في أرض روى هادمنا رضح الإسلام لنا اعددنا الروح له شكنا قضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا تحيد الله لنا نور اعددنا الروح له سكنا الكون يزول ولا تمحى تهر صحائف سؤتدنا ويد في الأرض مساعدنا والبيت الأول كعبتنا ومحمد كان أمير الرجل يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا ومحمد كان أمير الرجل يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنفضتنا محمد كان أمير الرق يقود الفوز لنصرتنا إن محمد الهادي روح الأمال لنفضتنا و كان أمير الرق يقود الفوز لنصرتنا إن اسم محمد الهادي روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا روح الآمال لنهضتنا.